في كنيسات الغلبين الأبرار الباتلين مسال الكاملين سلام للأمس قفانوس أدى الخدمة بتمام خدمة رب الأنم ورعى شعبه بسلام أعطى نفسه كمثال للأطفال والرجال ويخدم شعبه بالتصال سلام للأنباس طفن وص في كل مكان كان ظاهر للعيان ونادى بالإيمان جاهد في الصلاة وتعلم منه الخطة العودة لحضن الله السلام للأنباس طفنه في قلبه حب كبير للإرشاد والتدبير كم سهرة في عمل الخير السلام وامت على التسبيح بقلب طيب وفرح يا حبيبي يسوع يا سوع المسيح سلام للانبا استفانوس يا صاحب الصوت الرنان المحب للألحان والتسبيح والطقس كمان تاكل الجراحات وجففت العبارة طوبة في السماوات السلام للأنباس طفانوس يا دليل المؤمنين واليقين اشفع لنا يوم الدين ك البيت المليا بالتمجد إلى الحان بنيته بالإيمان. سلام للأمس قفنوس. كنيسة مارمين لحبيبك على اسم شافيع. سلام ومذابح القديسين الأبرار الطاهرين مثال الصالحين السلام للأنباس قفانوس دا الشنة الكنيسة ومذابحها النفيسة للمسيحة روسا السلام عرفنا سحابات شهود عالها كنت مسنود أولهم أم المعبود السلام للأم بسطفانوس دي العدرة مكان هرافع وميخايل لإبلس مريع وفي النجدة سريع السلام للأم ويله جاي بمعينو ومري غير جسمازيرو والبابا كرنوس شافي ع سلام للانباس قفنور مري مرقص وانببي شوي وانبش ودوانب براء وام وفي نبتي مرقريوس سلام للانباس وأبا نوب ويوحنا القصير ودميانا ويوليانا أنبابولا وأنبانطنيوس السلام للأنباس طفانوس وفيها مزارك الآمن تحت مسباح الأوال نصطفانوس الشهد الأمين السلام للأنباس لم تنثاب ولادك في وسط أتعابك وأعطيتهم دعوتك. سلام للأمس قفنا. يا حافظ الطقس يا معلم النموس ذكرنا في الفردوس. ولبتشياط بصلاتك كل حين وقلبك لا مين سلام للأمس قفله وآخر أيامك ختمتها بألامك وأكملت جهادك سلام خفرت بالملكوت يا خدم سر الله اتطوبك من بعد الموت السلام للا ام الامين شافعتك في كل حين لا تنسك يوم الدين وشفيعك ماري مينا وحبيبك بكير اللوس ومعهم ماري جير سلام السلام للأمباس في خمستاشر هاتور دعاك رب الدهور طبك أيها المبرور السلام عيد حبيبك اختارك لرحيلك وفزت بك ليلة السلام للأم بسطفانوس قوز نحن الخدم نقدم لك الكرم والطوبة مع السلام سلام للأم بسطفانوس ونحن صمراتك نتمثل بحياتك فاعين بسلطان، السلام للأمس طفر ونحن أولادك نسير بإرشادك، طباخ في أمجادك، السلام للأمس طفر طباك يا رعينا كم قط السفينة، شفاعتك تهدينا، السلام للأمس طفر تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إيلام بسطف نوسعين أجمعين أجمعين Senos, ah, ah, a a a a